بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد العلماء وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الذي يتحدث إليكم أعرّف بإسمي علي محمد حسين الصوة أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية ويعني فبرتي في التدريس قاربت ربع القرن تقريبا وأنا خريج أزهري من بدايتي حتى نهايته يعني من الثانوية حتى المكووس وأيضا قد تتلمث على المذهب الحنفي في مقاعد الدرس في المرحلة البكالوريس في مرحلة المرحلة الجامعية الأولى ثانية والثالثة في الفقه المقارن بصفة عامة هذا يعني ما أحببت أن أقدم نفسي به حتى يصير بيننا وبينكم شيء من الألفة وشيء من التعارف فلست غريبا عن التعليم هنما في لبه من بواكير حياتي حتى هذه اللحظة وهي رسالة فيما أحسب نجري بها على سنة وهدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم العلم ونقل العلم فنحن حلقة من حلقات هذه الأمة في نقل هذا العلم المبارك علم الشريعة الإسلامية كما كان علماؤنا وأسلافنا وإمتنا على اختلاف مذاهبهم كانوا أيضا حلقة من حلقات العلم كما كان الصحابة رضي الله وقال عنهم حلقة فالنبي صلى الله عليه وسلم رأس الحلقة أولها نقل العلم عن الوحي ثم نقل بعد ذلك عن الصحابة وهكذا تناقله العلماء جيلا بعد جيل وسيبقونا كذلك إلى قيام الساعة العلم يتوارث في الأجيال بعضها وراء بعض موضوعي الذي كلفت الحريثة فيه حول المصطلحات الفقهية في المذهب الحنفي المصطلحات الفقهية في المذهب الحنفي واسمحوا لي أن أمهد بكلمتين اثنتين أيضا قبل أن أدخل في هذه الورقة دراسة المذاهب الفقهية عموما أين كان هذا المذهب ينبغي أن ننتهج فيها المنهج التاريخي الذي يعتمد على قضيتين اثنتين مهمتين منهج التاريخي لأنك تريد أن تدرس مذهب في فترة تاريخية أو فترات تاريخية إما أن تكون ذي فترة ساكنة يعني تأخذ فترة معينة إذا أخذت عصر الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو عصر الإمام مالك عصره فهي مرحلة تاريخية ساكنة في هذا العصر أما إذا أخذتهم متطوراً فهي دراسة في إطار فترة زمنية أكثر من عصر عصر فعصر فعصر والواقع أن المنهج التاريخي يعتمد على قضيتين فحص الروايات المنقولة عن المذهب علماء المذهب التي تؤرخ المذهب بصفة عامة تدرس من جهة سندها وأن تنقدها وتستخدم أسلوبها أو طريقة المحدثين في نقد الرواية لأنك إذا اعتمدت الرواية فينبغي أن تعتمد على قاعدة صحيحة وأن يكون الأساس سليما والنحية الثانية أن تنظر في الرواية ذاتها وأن تفحصها من الداخل فعندنا فحصان فحص داخلي فحص الرواية ذاتها وهذا تعتمد فيه منهج أحيانا كما يقول العلماء منهج الأصوليين لتنظر في دلالات الألفاظ التي نقلت إليك وإحقات هذه الألفاظ وما فيها من تخصيص أو تقييد أو إطلاق أو أو ونحو ذلك تبحث الرواية حتى تكون الرواية عند إذن معبرة تعبيرا صحيحا عن المذهب الذي تدرسه والفحص الخارجي فحص الرواية من جهة سندها الصحت أو لم تصح وبالتالي فإن أحيانا بعض الروايات التي تروى عن الأئمة فيها شيء من المغالاة معلش وأنا أجل كل أئمة المذاهب وأحترمهم لكن كل ليس كل ما نقل عنهم وثناء وتبجيلا وتقديرا واعزازا وتكريما ليس كله يمكن ان يصمد امام الفحص يعني العلمي من الداخل ومن الخارج فبعضها قد يتسم بالمغالات يعني اذا وصف الامام بانه يقوم ليله وقد سمعت انا بعض هذه المعالش نتكلم شوية في هذا الموضوع كمنهج في البحث العلمي وهذا مهم مهمة الباحث إذا نقل أن الإمام يصل ليله بنهاره فلا يجد وقتاً وبعد ذلك يقوم في التدريس والإفتاء والتأليف يعني عصي هذا على الفهم أحياناً أين يجد الوقت كيف ينام وهل هو قد يعني هذا نريد أن نعطيه صفة خوارق عادات معينة لا هو بشر النبي صلى الله عليه وهذا قد يكون خالف فيه منهج السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويرقد ويصوم ويفطر أليس هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم قد يقوم الليل لكنه بنفس الوقت كان ينام جزءا من الليل يحتاج إلى أن نبحث الرواية هذا خلاصة المسألة فحصا داخليا وفحصا خارجيا فلا نقبل الرواية الروايات التي يلقيها أصحابها على عواهرها تذم الأئمة ولا نتقبل الروايات التي أيضا توصل الإمام إلى مرحلة تخرجه عن طور البشرية لتدخله في حد التقديس لا نريد هذا ولا نريد هذا نريد أن نتعامل مع أنموذج بشري يجري عليه ما يجري لكنه تفوق بما أوتي من قدرات وما أعطاه الله عز وجل من ملكات فنضع الشخص في الموضع اللائق به ونكربه ولا خيرة في أمة أو لا خير في أمة تبتر حاضرها عن ماضيها وتريد أن تبدأ من الصفر لتضع لنفسها مجتهدين جدد لا خيرة في أمة وإنما تؤسس على الماضي حاضرها ثم تبتكر لحاضرها ومستقبلها شيئا جديدا هذا الأمر الذي ينبغي أن نلتفت إليه والمصطلحات الفقهية أرجو أيضا أن أنبه إلى أن هذه المصطلحات هي ما تواضع عليه علماء المذهب أيًا كان هذا المذهب وأن هذا المصطلح أيًا كان هذا المصطلح يمكن أن يمر بتطور لا يبقى ساكنا قد يكون في موقع كما تطور الفقه نفسه كان له دلالة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح له دلالة أخرى في عصر التدوين الفقهي أصبح إلى مكانة كان الفقه يطلق على العلوم جملة فهم الشريعة جملة سواء كان فقه عقيدة أو تفسير أو أي كان ثم أصبح خاصا بما استنبطه العلماء بالاستنباط بما استنبطه العلماء من الأدلة المتعلقة بأفعال المكلفين ثم أصبح في عصرنا هذا كل من يفتي بالفقه يسمى فقيها وهذا صار الفقه هو مجموعة الأقوال والآراء التي يصدرها المفتي مسنودة إلى مذهب أو من عنديات نفسه فالمصطلح نفسه لا يبقى ساكنا ولذلك طالب العلم يجب أن يلتفت إلى تطور المصطلح البقية كما هو أو أن هذا المصطلح قد تطور ثم أرجو أن ننتبه لأن المصطلحات أحيانا في داخل المذهب كما سأعطيكم بعض التفصيلات هنا قد تكون هذه المصطلحات متفاوت من إمام إلى إمام طبعا على اختلاف خاصة إذا كانت مصطلحات تصانيف كتب أو تعليفات كتب فنرجو أن ننتبه هذه مقدمة رأيت أنها ضرورية أن أبدأ بها حديثي قبل أن أتكلم في المصطلحات فالمصطلحات هي التي سنتحدث فيها مصطلحات خاصة بالمذهب الحنفي الـ الـ هذه المقالة التي سأتحدث معكم فيها تحاول بيان المصطلحات الفقهية المستعملة في كتب المذهب الحنفي مستعملة في كتب المذهب الحنفي ثمت مصطلحات مشتركة بين الفقهاء خاصة مصطلحات ألفاظ فقهية الألفاظ الفقهية إذا قلت المضاربة، المقارضة إذا قلت المزارعة، هذه ألفاظ فقهية مشتركة وعنيت فيها بعض الكتب بالبيان مثل طلبة الطلبة ونحو ذلك هذه ألفاظ فقية مشتركة هذه لن تعرض لها المقالة أنا سأتحدث فقط عن مصطلحات خاصة بالمذهب الحنفي في مؤلفات المذهب الحنفي على وجه الخصوص إنما المصطلحات المشتركة وين اختلف العلماء في بيان مفهومها أو معناها فهذه ليست مكانها ليس مكانها هنا التعريفات يعني تعريفات الفقية خاصة المصطلحات الفقية إنما مصطلحات المؤلفين مثل أن نقول ظاهر الرواية أن نقول كتب النوادر الجرجانيات مثل أن نقول الشيخين أن نتحدث عن مثل هذه المصطلحات هذه خاصة لكل مذهب له مصطلحاته الخاصة إذن هذه المقالة تحاول بيان المصطلحات الفقهية المستعملة في كتب المذهب الحنفي خاصة وهي مهمة للدارس والباحث ولطلبة العلم باعتبار أن المصطلح مفهوم يدل على معنى غير معناه الذي وضع له مفهوم المصطلح المصطلح هو يعكس فكر يعكس معنى من المعاني هذه المعاني ليست هي المعنى الأساسي له الذي وضع له وإنما معنى جديد نقل من معناه الأصل إلى معنى آخر جديد مثل ما تعرف أهل اللغة على المصطلحات أحيانا تسمي الصلاة في أصل اللغة وضعت للدلالة على معنى ثم نقلها العلماء إلى معنى آخر فصار معناها الصلاة هي عبارة عن قراءة قيام وأفعال مخصوصة وقراءة مخصوصة في أوقات مخصوصة بينما أصل الصلاة الدعاء والزكاة معناها النماء والطهارة ثم انتقل معناها ليصبح الزكاة إخراج جزء من المال بشروط مخصوصة وأوضاع مخصوصة نقله فمعرفة المصطلح مهمة مهمة جدا يتعكس فكر هذا المذهب في هذه الألفاظ ومفاهيم هذا المذهب في هذه الألفاظ باعتبار أن المصطلح مفهوم يدل على معنى غير معناه الذي وضع له بل نقل على إلى معنى آخر اتفق عليه طائفة مخصوصة من أهل العلم وهو يختلف من مذهب إلى مذهب وقد يجد الباحث في الكتب التي عنيت بدراسة المذاهب الفقهية الإسلامية أطرافاً من المصطلحات الخاصة في المذهب الحنفي ولكن من أجمعها وأوسعها دراسة أحب أن أعطيكم مرجعين حديثين في هذه المسألة كتاب للدكتور أحمد سعيد حوى وقد ذكر اسمه فقط أمس في محاضرة الدكتور وهو يُعنى الكتاب اسمه المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان وأصله رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة وهو وقد انتهج فيه الباحث تقسيما جيدا سوف فيه معظم مصطلحات المذهب فقسمها إلى ثلاثة أقسام أعطيك الأقسام وبعدين انتقل لدراسة أخرى مصطلحات متعلقة بطبقات الفقهاء في المذهب الحنفي با مصطلحات متعلقة بطلب بطبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي جيم مصطلحات متعلقة بتقسيمات بعض الأعلام وألقاب الأعلام كنا وأسماء وألقاب هناك دراسة أخرى أحدث منها جديدة للباحث أحمد ابن محمد نصير الدين النقيب وهي أيضاً بتكلم عن رسائل جديدة الآن ما بتكلم عن كتب قديمة الكتب القديمة سهل أن ترجعوا لها وهي أيضاً رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد ابن سعود بالرياض وهي دراسة 1998 يعني الدراسة جديدة وحديثة حديثة يعني قريبة جداً 1419 رجرة 1998 وقد نشر الكتاب في طبعاته الأولى في عام 1422 يعني الرسالة 1419 لكن في 1422 طبع الكتاب كان رسالة مخطوطة وهو موجود وقد جاء تقسيم المصالحات عنده أيضا على أربعة وليست على ثلاثة أقسام منها ما يتعلق بأقسام الحكم التكليفي ومنها ما يتعلق بالأئمة والفقهاء ومنها ما يتعلق بالآراء والترجمات ومنها ما يتعلق بالكتب والمسال بين, بين الكتابين توافق ما عدا النقطة الأولى المتعلقة بأقسام الحكم التكليفي وإلا فما يتعلق بالأئمة والفقهاء هي كالدراسة السابقة لكن الدراسة الجديدة فيها إضافات نافعة أكثر من الدراسة السابقة احتوت واستقصى فيها الباحث كتب التراجم والمداخل الحديثة وكتب التراجم القديمة للحنفية على وجه الخصوص ورجع أيضا إلى كتب المذهب فأرجو أن ننتبه إلى مصادر العلم بالمصطلحات مصادر العلم بالمصطلحات الكتب الحنفية بالذات بالنسبة للمصطلحات كتب الحنفية من أمهات الكتب من كتب المتقدمين هذه مراجعك انت كطالب إذا أردت أن تبحث فيها تفتح أول كتاب العبادات تستقصي إلى آخر كتب الحنفية مثل حاشية ابن عبدين من أولها تبدأ من كتب الإمام محمد كتب ظاهر الرواية وتبدأ حتى تنتهي بكتاب حاشية ابن عبدين رد المحتار على الدر المختار تجد فيها أيضا مصطلحات كثيرة هذه تستطيع أن تضع منهجا طريقة معينة لمعرفة المصطلحات عندها هؤلاء العلماء في بعض المصطلحات يرمز إليها المؤلف في اول كتابه أرجو أن ننتبه يعني لما تفتح كتاب الحاشية بن عبدين تجد في رسم المفتي الكلام له عن كثير من المصطلحات موجودة في مقدمة الكتاب بعض العلماء يقول لك إذا أشرت بزين فمعنى معنى ذلك أن المقصود فيه زفر إذا أشرت بالفاء فمعنى ذلك أن المقصود به الشافعي رحمه الله تجد هذا عين في مقدمة الكتاب عادة صاحب أي كتاب إذا رمز أو شفر بلغة العصر يوم وضع ترميزات معينة بالحروف يشير هو إلى مقصوده, إلى مقصوده من هذه الترميزات الحرفية أو من المصطلحات المدد أما إذا كانت مصطلحات لها علاقة بالكتب أو لها علاقة بالأعلام ولا إما فهذه لا يشيرون إليها باعتبار أنها شائعة غالبة معروفة ينبغي أن يتعرف عليها طالب العلم ليس بالضرورة أن يضع المؤلف في مقدمة كتابه إذن عندكم كتب التراجم كتب المذهب وكتب المداخل كل هذه تشكل مراجع ومراجع موسعة بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يبحث في المذهب سواء كان بحث في المصطلحات أو هناك بعض المقالات في المصطلحات الحقيقة كتبت من خلال مجالات علمية يمكن الوقوف عليها هذا بالنسبة للدراسات العلمية التي اهتمت بالمصطلحات الفقهية ولما كان البحث في المصطلحات الفقهية في المذهب الحنفي يحتاج إلى مساحة كبيرة مساحة يمكن يضيق عنها محاضرة لذلك ستكون محاضرتي إليكم مختصرة من غير إخلال عاملا أن أقدم ما يحقق هدف الملتقى الطيب المبارك ولعل في ذلك أيضا نهوضا بجزء مما يجب من الوفاء علينا تجاه مذهب عظيم من مذهب الإسلامية أنا شخصياً تتلمذت عليه وتتلمذ عليه آلاف مؤلفة وأعداد كبيرة من المسلمين في شتى أسقاع العالم الإسلامي وقد نبه اهتمام المنتدى الإسلامي بالمدخل إلى مذاهب الأئمة الأربعة وهذا لكم أولاً نبه هذه أولاً أهمية هذه وأهمية دراسة هذه المذاهب وهمية الوقوف على مناهجها حتى نتعرف على مسالك فهم الشريعة الإسلامية مجموع المذاهب هي عبارة عن مناهج فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجموع المذاهب ما في مذاهب يستطيع أن يحيط بالشريعة مهما بلغ أصحابه ما فيه لأن الشريعة أولا معصومة وثانيا تتسم أصولها وقواعدها العامة بالعموم والإطلاق الذي يستوعب الزمان والمكان وما يستجد من الأحداث إلى قيام الساعة المذهب مهما كانت هي أقوال أئمة وفهم أئمة في طار هذا المذهب وقد يصيب صاحبها وقد يخطئ وهو مأجور في كلتا الحالتين لكنه بنى المستحيل أن يحيط مذهب بالشريعة فيحل محلها وهذا خطأ أحيانا قد يصل فيه بعض المتعصرين إلى المذاهب. ويرون أن المذهب يمكن أن يغني عن الشريعة ماذا خطأ الشريعة تبقى حاكمة على المذاهب جميعها وتشتغل المذاهب في إطارها فهما واستنباطا واستدلالا تشتغل في إطار فهم النص فهم كتاب الله إحنا أمة نص والعقل اللي هو مدار الفهم اللي اجتهاد العقل نفسه يشتغل في إطار النص لا يشتغل خارج النص فإذا اشتغل العقل خارج النص ضل وأضل وضعه هذا جانب ينبغي أن ننتبه له العقل يشتغل في إطار النص وفق منهج يضبطه يضبط تفكيره وأدوات التفكير منطق علمي يحكم مساره من بداية إلى نهايته فإذا خرج وأصبح فهم النص من غير ضابط اشتغل الهوى ووجدت الشخص يشرق تارة ويغرب تارة ليس له ليس له ثبات على مسألة وفي المسألة الوحدة قد يجد تجد له رأيين في هذه القضية لذلك الملتقى, الملتقى في المنتدى الإسلامي في دراسته للمذاهب الفقهية ينبه على أهمية المذاهب في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر هذا المذهب الحنفي أو الشافع أو إلى آخره وأنا من الناس الذين تتلمذوا على المذهب الحنفي كما قلت في بواكير تلقي دراسة العلم فما في مذهب أولا يصل إلى أن يكون محل الشريعة وثانيا مجموعة هذه المذاهب تشكل مناهج في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تلتقي أو تختلف أحيانا لكنها في النهاية كلها رائدها أن تصل إلى الحق والحقيقة وتريد أن تصل إليها عبر منهج يحكمه عبر منطق علمي صحيح ثابت مستقر ولا تصل إليه عبر الهوى والمزاج فهي غير متقلبة وإنما قد يصيب هنا وقد يخطئ في بعض الأحيان لكنه في الحالتين هو مأجور غير مأزور هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى الجانب الثاني الذي من أهمية دراسة المداخل الذي تنبي إليه أيضا الحلقات العلمية التي يمشي بها هذا المنتدى أنه يفتح أفقا جديدا للبحث العلبي والدراسات يعني لو أخذت دراسة متخصصة هذا المقول مدخل إلى المذهب الحنفي أخذ من المذهب الحنفي طبقات الفقاعة في المذهب الحنفي أو أخذ المصطلحات في المذهب الحنفي لو يعني هذا النوع من الدراسات يفتح هذا النوع من من اللقاءات يفتح آفاقا على البحث العلم يفتق الزهنية على مسارات يمكن أن تكون لطلبة العلم مجالا للدراسة وصولني إلى الغاية فإني أعمد إلى الحقيقة بحث النقاط الآتية لأنها نقاط شبه يعني متفقة سأتكلم فعلا عن بعض المصطلحات المتعلقة بالحكم التكليفي أو بالحكم الوضعي عند الحنفية بعض المصطلحات كما أشار إليها النقيب في دراسته لأنه في بعض المصطلحات ينبني عليها أحكام واختلافات معينة مصطلحات يشار بها إلى الفقهاء والأئمة ومصطلحات يشار بها إلى الكتب والمسال ومصطلحات يشار بها إلى الآراء والترجيحات الواقع بالنسبة لمصطلحات المتعلقة بطبقات الفقهاء ثم الدراسة ستأتي غدا إن شاء الله تعالى من أحد الإخوة المحاضرين يتحدث عن طبقات الفقهاء بالتخصص طبقات الفقهاء المذهب طبقات الفقهاء ومدارسه في المذهب الآن في علاوج الخصوص ساخذ وأختصر الحديث في البجال المتعلق بالمصطلحات سواء بالحكم أو لائما أو الكتب والمسائل أو التي يشابها إلى الآراء والترجيحات أولا أبدأ بالتمهيد ما المقصود بالمصطلح ما, ما معنى المصطلح الثلاثي تبعه صلحا ومعناه صلح الشيء صلاحا إذا صار نافعا وهو ومنه الصلح والصلاح عكس الفساد تماما عكس الفساد من حيث مدلوله وأصلح الشيء أزال فساده وأصلح القوم إذا أزال ما بينهم من خلاف أو من فساد العلاقة واصطلحوا على الشيء هذا معنى آخر ما يقول اصطلح عليه أي تعارفوا اصطلحوا على الشيء بمعنى تعارفوا هذا المعنى الأخير اللغوي هو الذي يهمنا من هذه القضية الاصطلاح بمعنى التعارف والاصطلاح باللغه يعني معنى الاصطلاح اصطلاحا معنى الاصطلاح اصطلاحاً عند العلماء اتفاق طائفة على شيء مخصوص واتفاق طائفة في العلوم والفنون على لفظ أو رمز معين على لفظ او رمز معين لاداء مدلول خاص جديد غير المعنى الاولاني لاداء مدلول خاص ولذلك يقال لكل علم اصطلاحاته لكل فن مصطلحاته عرفه ابن عبدين بقوله لاصطلاح اتفاق طائفة ما يقول لكم تعريفي ابن عبدين اصطلاح طائفة مخصوصة على اخراج الشيء عن معناه الى معنا اخر عن معناه الذي لاصري الى معنا اخر مختلف بناء على هذا نلاحظ ان النقيب عرف مصطلحات المذهب الحنفي بالتعريف التالي. لو قلت لكم كيف تعرفون مصطلح المصطلحات في المذهب الحنفي ما هو الشيء الذي يدخل على تعريف بن عبدين حتى يصبح هذا التعريف خاصا بمصطلحات المذهب الحنفي قيد الحنفية فقط إذا قيدتوا بالحنفية خلاص نفس التعريف السابق لكن تضيف ليه لذلك قال هي الألفاظ المتداولة عند الحنفية المنقولة عن وضعها الأول الألفاظ المتداولة عند الحنفية المنقولة عن وضعها الأول المستعملة فيما تعارفوا عليه من معاني كالصاحبين مثلا والكتاب وظاهر الرواية وغير ذلك من المصطلحات شيء يتداوله علماء المذهب على وجه الخصوص فان اطلقت انصرف اليها لكن قد يكون لنفظ الشيخان اشتراك عند المحدثين الو الو اطلاق وعند الحنفية له اطلاق وعند الشافعية له اطلاق وعند المالكية له اطلاق فان اطلقت في المذهب الحنفي الشيخ لفظ الشيخان انصرف الى معنى غير المعنى الذي عند الشافعية غير المعنى الذي عند المعنى الحديث عند امة الحريث الشيخان وغير المعنى عند أهل السير الشيخان أبو بكر عمر إذا قلت الشيخان هناك فلفظ الشيخين لفظ قد يطلق هنا وهنا وهنا وهنا لكنه لكل إطلاق دلالة خاصة فنرجو أن ننتبه إلى هذه المعاني المتداولة عند الحنفية طيب نأخذ مصالحات خاصة بالمذهب الحنفي متعلقة بالحكم وأحب أن أحاوركم فيه من يعطيني معنى الحكم أنكم ما هو المقصود بالحكم الشرعي حتى نفهم نعم فرضى الأخي نعم هذا الصلاح الأصولي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخيرا أو وضعا خطاب الله خطاب الله المتعلق لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أقيموا هذا حكم الله عز وجل في طلب إقامة الصلاة متعلق بالمكلف أن يقيم الصلاة ما أريد أن في هذا لكن بيمني أن الاقتضاء له دلاله له أقسام طلب الفعل على وجه الإلزام أو طلب الترك على وجه الإنزام في الحالتين والتخيير يستوي فيه الفعل والترك الحكم الوضعي يعني أن الشارع جعل هذا لهذا يعني حتى يكون بس شيء بينه بينكم شيء من الترابط في هذا المعنى أن يجعل الشارع شرطا يعني شرطا لشيء آخر أو لصحة الصلاة مثلا تجعل الطهارة شرط لصحتها أو مانعا أو صحة أو فساد أو رخصة أو عزيمة هذه أقسام الحكم الوضعي أنا أشير إليها يعني فقط على وجه الإشارة الحنفية أولا أشير إلى مقدمة بعد أن أثبت الحنفية للأفعال حسنا وقبحا ذاتيا لأمر خارجا عنها قرروا أن الشارع لا يطلب من المكلف إلا ما اتصف بحسن وقسموا ما تتعلق به الأوامر إلى أربعة أقسام تقسيم استقرائي طبعا معروف الاستقراء تتبع واحيانا الاستقراء قد يأتي تقسيمة عقلية استقراء عقلي واحيانا الاستقراء تتبع القضية فالاستقراء العقلي قد يكون استقراء هو بناء على احتمالات متعددة موجودة عند الباحث الـ الـ نحن نعلم أن التحسين والتقبيح للشارع هذا يجب أن نلتفت إليه الشارع هو اللي بيحسنه بيقبح لكن ليس معنى ذلك أن العقل ليس له حكم على الأشياء تحسينا أو تقبيحا إنما الأحكام التي تتعلق بها يعني ما طلب الشارع فعله فهو حسن على طول خط فهو تحسين لفعل الشارع وما طلب الشارع تركه فهو قبيح ولو بدى للعقل أنه غير لذلك فالعقل نفسه قد يستحسن شرب الخمر وقد يستحسن فعل الزنا العقل بعد أن يركبه الهوى كما فعل في عصرنا هذا الشذوذ الجنسي أصبح الآن مظهر من مظاهر الحضارة والتمدل والتقدم في الشرع هو في الأصل النهاية له التحسين والتقبيح ما رده إلى الشرع ما أريد أن أدخل في هذا التفصيل قسم الحنفية الحكم إلى حسن لنفسه لا يقبل السقوط عن المكلف بحال ولو كالإيمان هذا حسن لذاته لا يقبل السقوط عن المكلف الإيمان بالله ولو وقعت احتل إكره يجب فعله يمكن هذا يستشكل عليكم قليلا طيبين قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مصمئن ها يعني يبقى الإيمان موجود الإيمان موطنه القلب ولا سلطان لمخلوق على القلب مهما كان لا تستطيع أن تغرس عقيدة بالقوة ولا أن تنتزع عقيدة بالقوة ولم يستطع جلاوزة قريش أن ينتزع عقيدة بلال وعمار رضي الله تعالى عنهم مهما بلغت القوة لا تنزع عقيدة ولا تغرس عقيدة وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لا اكره في الدين لأن الدين إنما العقيدة الإيمان إنما يتأثى من خلال القناعة والقناعة تتأثى من خلال الخوار والمناقشة والجدال ولا تجادلها الكتاب إلا بالتي يحسن وجادلهم بالتي يحسن إلى آخر يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فنرجو أن ننتبه لما قال الحنفي هذا أنه ما كان حسن لنفسه لا يقبل السقوط بحال ولو بالإكراح يمكن المرخص به التلفظ بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن فمن تلفظ بكلمة كفر معدها ممنوعة في الأصل لكن جازت بسبب إكره لكن الإيمان يجب أن يبقى مستقرا في داخل قلب الإنسان ثاني حسن لنفسه ولكنه يقبل السقوط لعارض كصلاة أو كالصلاة عندنا الصلاة هي حسن لنفسه لكن قد يقبل السقوط لعارض الصلاة حسنة وينبقى أن تكون حسنة في كل اوقات. لكن الشارع جعل بعض الأوقات الصلاة فيها مكروهة ليس كذلك مثل اوقات المكروهة في الصلاة هي أوقات النهي الثلاثة أحسنت المعروفة وأيضا تسقط عن الحائض والنفساء بل تصبح يصبح فعلها حراما مع أنها في ذاتها حسنة الصلاة حسنة لذاتها لكن تسقط كما يقولون لعارض شرعي فهو قد عرض لها عارض خرج عن ذاتها الثالث حسن لغيره تقسيمات حنفية أتكلم إذا ورد عندك مثل هذا حسن لنفسه حسن لنفسه لكن يقبل السقوط حسن كذا هذا مصطلحاته ماذا مرادهم في هذا حسن لغيره هذا الغير الذي أورث الفعل حسنا لاختيار المكلف بل هو بخلق الله تعالى كالزكاة هذه أقول مصطلحات خاصة بالحنفية الزكاة الصوم الحج هي حسنة ولكن حسنها آتي لما لها من أثر فالزكاة لها أثر في أنها مؤونة الفقير والحج له أثر وكذلك الصوم طيب الزكاة حسنة لسد خلة الفقير والصوم لقمع أو كنا نسميه لتربية النفس الأمارة بالسوء والحج لشرف البيت وتعظيم هذا كلام الحنفية يمكن نخالبهم نتفق معهم مسألة اخرى بس نتكلم عن مصطلحاتهم في مثل هذه المسائل. <تصفيق> في عندنا هذا يسمونه حسن لغيره ولكنه هذا الغير يعني بمعنى آخر في ذاته النفق لو أخذت النفقة في ذاتها بنسبة الإنسان ليست محببة مع أن كل التكاليف ليست محببة في عندك النوع الرابع حسن لغيره فإن وجد حسن الفعل صار مطلوبا وإن فقد بقي الفعل على قبحه الذاتي مثل إيش؟ مثل الجهاد الجهاد في ذاته قبيح وقد ذكر الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم لكنه حسن لما يؤدي إليه من مصالح نصرة الدين وحماية الوطن وحماية الأنفس وحماية الأعراض لما يؤديه من مصالح صار حسنا فإذا حقق هذه المعاني فهو حسن وإذا لم يحققها كان قبيحا وظل قبيحا وصار حراما هو قتال نحن نتكلم عليه بهذا المعنى فنرجو أن ننتبه بهذا المعنى لذلك حسن لغيره فإن وجد حسن الفعل صار مطلوبا وإن بقي أو فقد هذا الحسن ممنوعا من ناحية الشرعية ولذلك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا ولا تعتدوا فمن قتل الأطفال والنساء ومن كان له ذمام وعهد عمليا قد خالف الشرع في هذه النحية فصار قتاله مكروها بل حراما وهذا أمر ما أريد أن أطيل فيه لكن أتكلم عن مصالحات فقا حتى نفهم كيف يتعامل العلماء مع مثل هذه المسألة وإذا تجرد حس المسلم على الجهاد لنصرة الدين والقيم التي أمر الإسلام بحفظها فقتاله وأي حرب على وجه الأرض سواء إنما سمي الجهاد جهادا لما فيه من بذل الوسع والطاقة لإعلاء كلمة الله وكل ما فيه إعلاء كلمة الله مما يتصل بهذه الجملة مطلوب من ناحية شرعية كذلك قسموا ما يتعلق بالنهي الى؟ القسمين ما يتعلق به النهي لعينه شرعا وهو في ذاته قبيح كالنهي عن الكفر والزنا وغصب الأموال ولذلك لم يبح الشارع في ملة من الملل هذه القضايا ومنها الدماء كذلك اللي هي إذا صح التعبير عنها الضريات الأساسية ما فيه حفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ النسل يعني والأعراض والنسب والنسل وما فيه حفظ الأموال وما في حفظ الدين هذه مطلوبة في كل الملح وليس فقط عندنا في الشريعة الإسلامية ولذلك الأحكام التي شرعت لهم الأفعال التي تهدمها قبيحة لذاتها كل فعل يهدم البنية الإنسانية أو يعتدي على النسل والعرض يعتبر قبيحا من ناحية شريعة وهو قبيح لذاته اداء في نظر الحنفيه ما كان ممنوعا لغيره وما يتعلق به النهي لا لذات الفعل ولكن لفعل جاوره لامر جاوره شيء جاوره مثل الصلاه في الأرض المغصوبه كما يمثلها الفقهاء الصلاه في وقت النهي البيع في الاوقات عفوا نتكلم البيع وقت النداء لصلاه الجمعة وكذلك خطبة المسلم على خطبة أخي وبيعه على... إلى آخره كل هذه من سميحنا هو في أصله مطلوب ولكن صار منهيا عنه لغيره منهيا عنه لغيره درجة الحرمة بين المنهي عنه لغيره والمنهي عنه لذاته في تفاوت بينهما فالمنهي عنه لذاته أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى لأنه يتعلق بهدم ضروريات ما كان منهيا عنه لغيره فهو أقل لكنه حرام يوقع ممنوع يعني يبقى ممنوعا قسم الثاني عند الحنفية ما يسمى الفرض الواجب يمكن للحنفية في هذا مصطلح الحنفية جعل الحنفية لاختضاء في الحكم التكليفي نوعين بحسب الطريق الذي علمنا به الخطاب فإن كان طريقا يفيد العلم كالتواتر كان الطلب عند الحنفية يسموه فرضا إذا كان يفيد العلم في تواتر من جهة السند ومن جهة الدلالة من جهة السند يعني كان حكمه قطعيا وكان سنده أيضا متواثرا فما كان من كتاب الله فهو متواثر من جهة من ثبوته لكنه قد يكون من جهة دلالته ظنيا فنرجو أن ننتبه لهذه المسألة يسمى فرضا عند الحنفية الذي يثبت يسمى ثبوتا قطعيا يسمى فرضا عند الحنفية وإن كان يفيد الظن الحاء لأحد كان الطلب واجبا يسمى, يعني يسمى واجب عند الحنفية وهو أقل من الفرد ما الفرق بين الاثنين هو حقيقة الفارق فقط في لزوم الاعتقاد إنما في وجوب العمل فالفرد والواجب كلاهما يلزم العمل به ولكن في قضية الاعتقاد منكر الفرض الذي يثبت بأدلة قطعية هذا يخرج من الملة كمن يثبت معلوما من الدين بالضرورة كما يسمونه إنما ممكن الواجب يكون فاسقا ولا يكفر كما هو منهج الحنفية في هذه المسألة قسم الحنفية الفرض أيضا إلى قسمين فرض القطع والفرض الظني ولا أريد أن ندخل فيه الحنفية قسم السنة إلى قسمين أيضا سنة مؤكدة وهي المرادة عند إطلاق السنة إذا قالوا السنة في عند الإطلاق إذا قالوا السنة فالمراد بها المؤكدة وهي التي تعلق بتركيها كراها أو إساءة مثل الأذان والإقامة والجماعة والسنن الرواتب المعروفة وسنن الزوائد أو ما يسمى بسنن غير المؤكدة سنن الزوائد يطلق عليها وهي التي لا يتعلق بها كراها ولا إساء ومنها تطويل القراءة في الصلاة وتطويل الركوع والسجود الإطالة عن الحد اللازم وتطلق السنة ويراد بها الواجب خاصة إذا كان وجوبه ثابتا بالسنة ننتبه شوي هذا أيضا هذا مصطلح عند الحنفية تستغرب أن السنة تطلق إذا قالوا السنة ويراد بها الواجب مقصودهم في هذا أنه واجب ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل صدقة الفطر ومثل صلاة الوتر صلاة الوتر عند الحنفية شو هي واجب ولكن ثابت بالسنة وكذلك بالنسبة لصدقة الفطر واجب وأيضا ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تطلق أقول هذا إطلاق يجب أن يتنبه له الدارس للفقه الحنفي حتى يتبين نقول والسنة فيه كذا يظن أنه مقصود أنها مؤكدة أو أنها سنة زائدة لا قد يطلقون, يطلقون هذا اللفظ يريدون به الواجب فننتبه إلى مثل هذه المسألة وقد يطلق النفل عند الحنفية على ما يشمل السنن الرواتب مثل قولهم باب الوتر والنوافل باب الوتر على اعتبار أن الوتر واجب والنوافل مقصودهم هنا ما يشمل الرواتب سنن الراتبة وقسم الحنفية الطلب المقتضي للكف لا قسمين هناك طلب الفعل هنا طلب الكف باعتبار أيضا طريق السبوت والدلالة يعني ما هو المنهج عندهم أيضا كالفرض والواجب طريق السبوت والدلالة فالحرام عندهم إذا أطلق ما ثبت النهي عنه قطعا عن وهو ثابت قد يكون بكتاب الله عز وجل أو بالسنة المتواترة أو الإجمع وهذا مقتضاه التحريم ولزوم الاعتقاد والترك ويعاقب فاعله ويؤجر تاركه والثاني ما ثبت ظنا وهو أخبار الأحاد أي ثبت بأخبار الأحاد والقياس وهذا مقتضاه لزوم الترك عملا لزوم الترك عملا لا اعتقادا ويعاقب فاعله ويثاب تاركه ويطلق عليه أيضا عند الحنفية أحيانا لفظ المكروه تحريما لفظ المكروه تحريما وهما كان إلى الحرام أقرب عند الحنفية وهو يقابل الواجب عندهم تقسيم هناك الفرض وإيش كمان الواجب فإذا قالوا مكروه تحريما فالمقصود به ما يقابل الواجب أيضا في تقسيم الحنفية من جهه الحكم التكليفي العقد يقسم إلى ثلاثة أقسام عندهم ثلاث أقسام أو ثلاثة مراتب الصحيح والفاسد والباطل الصحيح هم لهم تعريف له عن تعريف الصحيح فالصحيح ما هو؟ قالوا ما كان مشروعا بأصله ووصفه بالتعبير الثاني العقد الصحيح كل عقد استجمع أركانه وشرائطه نسميه صحيح وسمى صحيحا بالوصف لأن الشارع يرتب عليه آثاره إذا استوفى الأركان والشرائط ترتبت على العقد آثاره وعلى حسب نوعه إذا كان ملزما فيصبح ملزم للطرفين وإن كان جائزا فقد يكون جائز من, من وجه وملزم من وجه إلى آخر لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن يجب أن ننتبه فالصحيح عندهم استجمع الأركان والشرائط من هذه النحية يسمى صحيح وهو أخسام أيضا الصحيح عندهم الصحيح نفسه في عندك العقد الموقوف وهذا يشتري في الحنفية مع المالكية الموقوف و يعني استجمع أركانه استجمع أركانه واختل فيه بعض الشروط فترتبت عليه أو بمعنى آخر توقفت آثاره لا تنتقل الآثار فيه إلى أطرافه حتى يستكمل بقية الشروط مثل عقد الفضولي كما يسمونه عقد الفضولي الفاسد وهذا الذي يتميز فيه الحنفية ما شرع بأصله دون وصفه مثل إيش؟ عقد الربا عقد فاسد عقد الربا عقده فاسد لا يرتب الشارع عليه أثر ولكن إذا أزيل منه سبب الفساد انقلب إلى عقد صحيح فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كذلك الجهالة إذا تغلغلت الجهالة سيصير عقد باطل عندهم وإذا كانت الجهالة عام مفاحشة يصبح العقد فاسدا إذا أمكن إزالة الجهالة مثل أن نقول بعتك بسعر السوق المجهول ما هو بعتك هذا الشيء هذا ال... هذه السيارة بسعر السوق على سبيل المثال وكان السوق منضبطا أمكن الرجوع عليه يمكن تصحيح المسألة فيعتبر عقد صحيح لكن إذا كان الثمن والمثمن أو السلعة مجهولة جهالة فاحشة يكون عقد ماله باطل لأنه لا يمكن تصريحه إنما يصبح العقد فاسدا إذا أمكن إزالته أزالة الفساد انقلب إلى عقد صحيح والواقع هذه القسمة عند الحنفية من ابتكارات المذهب الحنفي على وجه الخصوص وقد أخذ فيها بعض القوانين قوانين المدنية من القانون الإماراتي ومنها قانون المدني الأردني وبعض، وقانون الكويتي أخذ فيها عدد من القوانين في هذه التقسيمة صلح خاص عندهم فائدته أنه يجعل العقد موجود لا نحتاج إلى إنشاء عقد جديد لأنه مدام أركانه موجودة شرائط الأركان موجودة اختل فيه من شرائط الصحة شيء اللي هو التساوي في مثلا عقد الربا فعندئذن إذا زلنا سبب الفساد وأمكن إزالته صح العقد ففائدته أنك لا تعود إلى إنشاء العقد من جديد ولكنك تستانف إذا أزلت سبب الفساد بضل عند القسم الثالث الباطل وهو ما لم يشرع أكس الصحيح الذي اختل ركنه أو اختل فيه شرط من شروط الركن بعبره عنه ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه كبيع المجنون والصبي وكون العوض أو المحل خمرا أو خنزيرا أو نحو ذلك هذا نسميه البيع إيش هو؟ باطل يطلق عليه البيع الباطل عند الحنفية التقسيم اللي موجود عند بقية الفقهاء عن جمهور الفقهاء تقوم على قسمتين صحيح وباطل ما في واحد شيء اسمه فاسد فالحنفية لهم مصطلح خاص بالفاسد وهذا في المعاملات على وجه الخصوص لكن إذا ورد الفساد في العبادات وفي الأحوال الشخصية فالفاسد والباطل سوا عند حنفية أرجو أن ننتبه يعني هذا هذه التقسيمة أين فاسد؟ المصطلح الخاص هذا التقسيم الثلاثية هي في المعاملة في العقود في المبادلات المالية معوضات على وجه الخصوص معوضات النالية على وجه الخصوص انما في غيرها فالمصطلح يتحد فيه المذهب الحنفي مع بقية المذهب يفترق المذهب الحنفي إذن في قضية الفاسد فضل أخي أي لكن يعني في تطلق هذه اللفظة لكن من حيث الأثر ستلاحظ أن آثارها تقريبا متقاربة بارك الله بكم يعني تطلق لفظة الفاسد هنا وهنا لكن بيتكلم من حيث التأثير التأثير يظهر في المعاملات فقط لكنه لا يظهر في العبادات ولا يظهر في الأحوال الشخصية أو في مسائل الزواج والطلع ننتقل إلى النوع الثاني من المصطلحات حين نكتفي بهذا القدر وهي إماءات سريعة المصطلحات التي يشاب بها في المذهب الحنفي إلى علماء الحنفية وهي على نوعين ما كان على سبيل الكلمة لفظة أحيانا ترد الألفاظ وهي الألفاظ التي اصطلح علماء الحنفية على الإشارة بها للأئمة والفقهاء من أهل المذهب وهي كثيرة جدا يعني استيعابها يعني تحتاج إلى مزيد من البحث أيضا لشمولها الأسماء والألقاب والكنة في عندك أسماء وفي عندك ألقاب وفي عندك كونة وحيانا في الألقاب تجد تحت اللقب الواحد ثلاث أربع أسماء مش اسم واحد يعني شمس الأئمة قد تجد تحتيه أسماء صدر الشريعة قد تجد أيضا معه أكثر من اسم فنرجو أن ننتبه لهذا إذن نقول مرة ثانية الألفاظ التي اصطلح علماء الحنفي هذا القسم الأول على الإشارة بها إلى الأئمة والفقام المذهب وهي كثيرة لشمولها الأسماء والألقاب والكنن سواء كانت خاصة بإمام معين في المذهب لا تطلق على سواء أو كانت عامة تطلق على عدة منهم يعني أقول بعض الألفات قد تطلق على أكثر من واحد أشر إلى أهم تلك المصطلحات إذا ذكر الإمام والإمام الأعظم يقصد به علماء المذهب الإمامة أبا حنيفة رحمه الله تعالى يسمى بالأعظم يقصد به علماء المذهب يعني عندما يتكلموا لأنه أكبر أئمة المذهب أكبر أئمة المذهب هذا لفظ الإمام أيضا إذا جاء عنده الحكم عنده الضمير يرجع دائما للإمام عند الإطلاق أتكلم فيه فالمراد به أيضا أبو حنيفة وإلا هذا إذا لم يكن وإن لم يسبق له ذكر يعني حتى لو لم يذكر اسمه إذا قيل عنده انصرف إلى مين إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكوني مذكورا حكما هكذا يعبرون عنه يعني بيعتبرونه مذكور حكما على أساس أن اللغة العربية قواعدها تأبى أن تذكر الضمير على غير عائد يجب أن يكون الضمير له عائد يرجع عليه إنما أن تقول عنده ولا تعرف ما هو العائد فيقول لك هو مصطلح خاص هذا ولا مشاحة في الاصطلاح طيب آآ آآ الإمام الثاني ويطلق على الإمام أبي يوسف إذا قيل الإمام الثاني لأنه يلي أبا حنيفة في مكانته في المذهب والإمام الرباني يطلق على محمد بن الحسن إذا أطلق الإمام الرباني في ألفاظ على محمد بن الحسن الشيباني وقد يطلق عليه الإمام الثالث يعني أحيانا تقول الإمام الثاني ويقصدون به أبي يوسف والإمام الثالث ويقصدون به محمد وإذا قالوا الإمام الرباني فهو إذا أضيف بهذه الإضافة فهو محمد ابن الحسن الشيباني وقد يطلق عليه كما قلنا الإمام الثالث باعتبار أنه ثالث أشهر المذهب بعد الصاحبين وإذا أطلق لفظ صاحب المذهب المراد به إمام المذهب المراد به هو أبو حنيفة صاحب المذهب المقصود به أبو حنيفة من المصرحات الأخرى الأئمة الثلاثة أو أئمةنا الثلاثة هكذا تطلق ألفاظ أئمة الثلاثة أو أئمةنا الثلاثة وهم أشهر علماء المذهب المقصود بهم أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد ابن الحسن على الترتيب الأئمة الثلاثة وقد يطلق عليهم علماؤنا الثلاثة ألفاظ هكذا أئمتنا الثلاثة أو علماؤنا الثلاثة أو الأئمة الثلاثة المراد بهم أبو يوسف و آه... عفواً لمابو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وإذا أطلقوا لفظ الشيخين أرادوا بهم أبا حنيفة وأبا يوسف لأنهما شيخا محمد السبب لأنهما شيخا الإمام محمد إذا أطلق لفظ الشيخان وبالصاحبين المراد بهم أبو يوسف ومحمد وسمي صاحبين لكونهما ألزم أصحاب أبي حنيفة ألزم الأصحاب له وأكثر مدة تلقي قضوها على يد الإمام أبي حنيفة وهم حملة المذهب كذلك ولا يطلق على غيرهما إذا قيل الصاحبين فالمراد بهم الأثنان لا يطلق على غيرهما ويريدون بالطرفين أحيان لفظا أيضا يقصدون بهم أبا حنيفة ومحمد باعتبار أن أبا يوسف قد توسطهما فصار أحدهما من طرف والثاني من طرف آخر ولأن الإمام أبا يوسف توسطهما سنا وتعلما وتعليما جاء في التوسط إذا أطلق لفظ الحسن فالمقصود بي أحد تلاميذ, حنيفة أحد تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى حسن بن زياد اللؤلوي إذا أطلق زفر فمعروف أنه زفر ابن الهذيل وتراجمهم معروفة يمكن رجوع إليها المراد بالسلف من فقهاء المذهب إذا أطلق السلف من فقهاء المذهب يطلق على فقهاء المذهب إلى الإمام محمد هذه بعض المصطلحات أشير إليها والخلف من جاء من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى سنتي عن قرر الخامسة لجري 456 تقريبا إذا أطلق لفظ المتأخرون, المتأخرون بإنكوسين هو من بعد شمس الأئمة الحلواني اللي هو متوفى 456 قبل شوية إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنت 693 للهجرة لكن هذا التقسيم لا يغطي من جاء بعد حافظ الدين البخاري وهو غير متفق عليه التقسيم اللي احنا ذكرناكم إياه سلف خلف متأخر يعني هذه إطلاقات عامة وليست إطلاقات بمعنى أنها يعني ليست محل اتفاق فهناك من يرى أن المتقدمين السلف هم لأم الكبار ومن أدركهم يضيفون إليهم من أدركهم يعني تلاميذ الأصحاب أيضا ومن لم يدركه فهو من المتأخرين شوف القسم صارت سلف ومتأخرين وقد أطلق على كثير من العلماء ألفاظ نسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة فنرجو أن ننتبه أو آخرين كالجصاص يعني ما أريد أن أستقصي القدوري، الطحاوي، الكرخي، الصيمري هذا يطلب يغلب إطلاقه على فقهاء أهل مدرسة أهل العراق عند خانفية مدرسة أهل العراق وطبعا هذا الإطلاق ناتج من المهن لما كانوا يعتادون من التعامل وحسب مهنته ويشير إلى أن العالم لم يكن ابن وظيفة وإنما كان ابن مهنة والوظيفة ردقة أو قيد على العالم في أيامنا هذه بينما صاحب المهنة يكون حرا إمام المذهب كان صاحب حرفة تاجر خز تاجر خز كان يبيع الحرير والملابس وكان تاجرا أنفق من ريعي تجارته على تلامذته رحمة الله عليه وأنا أتحدث مع الطلبة عندي في الجامعة الأردنية وذكرنا هذا قالوا أين أنتم وينتم فقون علينا احنا؟ يعني طلب الفقراء وقلنا لهم إحنا نتلقى الآن المعونات منكم ما كان في السابق المجتمع يتولى العالم حتى إذا افتقر والأوقاف وغير ذلك مما كان يعني له دور لا أريد أن أدخل فيه بينما يغلب إطلاق ألقاب فيها معنى المغالاة أيضا والترفع على علماء أهل خراسان وهم يسمى مدرسة ما وراء النهر كشمس لأئمة شوف التعبيرات شمس لأئمة فيها نوع من المغالاة والترفع في ألفاظ يطلقها المتأخر على السابق ما يطلق هو على نفسه بالمناسبة أرجو أن لا تفهموا أن هذه الإطلاقات هم أطلقوها على أنفسهم وأنما أطلقها المؤلفون الذين صلحوا عليه. المهم يسمون فخر الإسلام شمس لا إما صدر الإسلام صدر الشريعة ونحو ذلك وهذا في الأزمنة المتأخرة أما الأزمنة المتقدمة لم تكن تطلق مثل هذه الاطلاقات هذه الأطلاقات متأخرين وبخاصة كان المتأخرون كان فيه شيء من التعصب كل واحد يريد أن يصف علماءه بألفاظ يعني أنه ما أحد يستطيع أن يسبق لهم وتعرف حتى خلفاء الدولة العباسية في أواخر الأيام يعني ألفاظ وألقاب لا تحمل معانيها أحياناً لا تحمل معانيها أحياناً حتى من هذه الألفاظ بعض العلماء كانوا يطلق على اشخاص ليسوا مؤهلين لأن يحمل مثل هذا الله فمثلاً على سبيل المثال شمس الأئمة لقب جماعة من علماء الحنفية وعند إطلاقه يراد به شمس الأئمة صاحب الموصوط صاحب كتاب الموصوط ومع ذلك يذكر مقيداً كشمس الأئمة الحلواني شمس الأئمة الكردري وشمس الأئمة الأزجندي والآخري شمس الأئمة هو يضعف إذا أضيف خلاص أما إذا أطلق فالمقصود في فيه سرخس طيب شيخ الإسلام يطلق على عدد من علماء المذب الحنفية وعند الإطلاق ينصرف إلى علي بن محمد اسبي جابي أو إلى أبي بكر أخوهر زادة على ما ذكره ابن عبدين طبعا يعني هذه بعض العلماء وإذا أطلق صدر الشريعة في كتب الفقه والأصول الحنفية فقد اشتهر به اثنان من الحنفية أحمد بن عبيد الله المحبوبي ويوصب بصدر الشريعة الأكبر وصدر الشريعة الأول لتميزه عن الثاني والثاني عبيد الله ابن مسعود المحبوبي كلاهما يعني ينتسب إلى الآخر بقرابة صاحب شرح التوضيح والأصول في كتاب الأصول برهان الإسلام رضي الدين السرخسي برهان الأئمة علي بن عبد العزيز إلى آخره تاج الشريعة يعني هناك أسماء كثيرة ويعني لا أحب أن أستقصي فيها فهي ألفاظ وألقاب قد لا يعني الإنسان بالتراجم يستطيع أن يصل إلى فخر الإسلام أيضا يحمله جماعة من علماء المذهب يراد به عند الإطلاق بالعسر علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة 482 إذا أطلق لقب الأستاذ هذا أيضا ينبغي أن ننتبه إليه فأريد به أو يراد به عبد الله ابن محمد ابن يعقوب المتوفى سنة 340 للهجرة الكرماني قوام الدين إلى خير الكمال معروف إذا أطلق لفظ الكمال هو الكمال ابن الهمام صاحفتها القدير إذا أطلق أبو الليس فالمقصود به السمرقندي المعروف وعرف بيان الكنية أكثر من واحد حقيقة في المدى بالحنفي نصر بن يسار ونصر بن محمد وأحمد بن عمير المتوفى وفرق بينهم بالحافظ لقبا للأول والفقيه الثاني يعني أحدهم يلقب بالحافظ والثاني بالفقيه والمجد لقبا للثالث أشهرهم الذي أنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق هو أبو الليث السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء المراد بالمحقق عند الإطلاقات المتاخرين هذا المحقق المقصود فيه كمال ابن همام إذا أطلق لفظ المحقق فالمقصود فيه الكمال ابن همام هذه بعض المصطلحات مرنا عليها على عجالة حتى نتنبه إليها في عندنا مصطلحات حرفية وأتصور معظمكم يعرف هذه المصطلحات لكني أشير إليها والواقع أنها أقل شهرة وأقل استعمال عند الحنفية من المصطلحات الكلمية وهي تستخدم في بعض الكتب وليس في كل الكتب بعض الكتب تصرح بالاسم بعض الكتب ترمز بالحرف فمثلا الرمز حاء اشار به بعض المؤلفين في صاحب كنز الدقاق إلى الإمام أبي حنيفة بينما أشار به بن عبدين إلى الحلبي صاحب تحفة الأخيار على الدر المختار يعني اختلفوا في الترميز في هذا بحرف زين أشار الموصل في في الاختيار والنسف في الكنز إلى زفر ابن الهذيل وبحرف سين أشار به إلى أبي يوسف نفس المؤلفين اثنين وبحرف سين ميم المراد به واضح عارفينه سين ميم ماذا جمعنا ميم محمد وسين أبو يوسف سين ميم يبقى محمد وأبو يوسف وبحرف ميم يشار به طبعا إلى محمد ابن الحسن رحمة الله عليه المصطلحات التي تشار بها في المذاهب الحنفي إلى بعض الأئمة من غير الحنفية مثلا كلمة الأئمة الأربعة المقصود هي أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبا رحمهم الله جميعا أما إذا قيل الثلاثة فالمراد بهم الأئمة الثلاثة الأول مع ذا أحمد رحمه الله وقد يطلق لفظ العبادلة ومعروف العبادلة ليتصور عندكم معروف وهي مصطلح عند الحنفية وعند غير حنفية عبد الله بن مسعود بن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا أضاف إليهم اللكنوي عبد الله بن الزبير أرجو أن ننتبه أيضا في اختلاف هذا أحيانا قد يطلقون عمر الصغير ويقصدون به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه باعتبار أنه يعني الذي جاء بعد عمر بن الخطاب يشفرون أو يرمزون بحرف فا إلى الإمام الشافعي رحمه الله في هذا موجود في كتاب الهداية في كتاب الاختيار وحرف كاف وقد أشار به النسفي أيضا في بحرف ك في كتابيه الوافي والكنز إلى إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمهم الله جميعا هذه بعض المصالحات الحرفية بالنسبة للآئمة في عندنا المصالحات تتعلق بالكتب كما أن للفقهاء أسماء وألقاب أو اسماء وألقاب وطبقات فإن الكتب عند الحنفية اصطلاحات خاصة وطبقات وكذلك للمسائل يقدم الأعلى مرتبة على الأدنى عند التعرض يعني في للمصطلحات الكتب وكذلك للمسائل في لهم اصطلاحات خاصة عند الحنفية حتى تقدم الأدنى على. الأعلى على الأدنى عند التعارض وهي أيضا أحيانا تكون مصطلحات كلمية وأحيانا مصطلحات حرفية من المصطلحات الكلمية أشهرها الأصل لفظ أعطي الأشهر الأصل يطلق على كتاب المبسوط للإمام محمد بن حسن لأنه صنفه قبل سائر كتبه يسمى الأصل والأصول أحيانا يأتي لفظ الأصول في كتب الحنفية لفظ يطلق إما على كتاب الإمام محمد كتب الإمام محمد المعروفة بكتب ظاهر الرواية أو على المسائل الواردة فيها إما على الكتب وإما على المسائل الواردة فيها وهي مسائل روية عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمه الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم أحيانا زفر والحسن بن زياد وغيرهم ممن أخذ او أخذ الفقه عن ابي حنيفه رحمه الله لكن الغالب الشائع في ظاهر الروايه ان يكون قول لاما لأ الثلاثه إذا اطلق على المسائل هذه المسائل تسمى ظاهر الرواية والأصول هي ما وجد من كتب محمد الاتيه المبسوط والزيادات لما نقول جمع اصل المبسوط والزيادات جامع الصغير الجامع الكبير سير الصغير والسير الكبير هذا بهمنا الحقيقة أن نتعرف عليه كتب ظاهر الرواية وتسمى كتب الأصول وهي روايات الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وسنرى أحنا بعدين أن المذهب الحنفي ليس رأيا لإمام على الطريقة التقليدية وإنما هو رأي علماء يعني سنرى هذا غدا إن شاء الله تعالى فعندكم البعيد مرة ثانية المبسوط إذا قيل الأصول المبسوط تطلق عليه وحده الأصل إذا قيل الأصول بالإضافة للمبسوط في عندنا كتاب الزيادات الجامع الصغير الجامع الكبير السير الصغير والسير الكبير وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية السيقات فهي ثابتة عنه عن الإمام محمد من جهة سندها ومعتمدة عند إمة المذهب إما متواترة أو مشهورة والمشهور أيضا إطلاق للحنفية في هذه المسألة لا أريد أن أدخل فيه فإذا قيل ظاهر المذهب شوف هذه ظاهر الرواية إذا قيل ظاهر المذهب فالمقصود بها ظاهر الرواية وكتب غير ظاهر الرواية هي التي تطلق على كتب أخرى للإمام محمد سأذكرها إن شاء الله سميت بذلك كتب غير ظاهر رواية لأنها لم ترد أو لم تروى عن محمد بروايات سابتة وصحيحة ككتب ظاهر الرواية وهي كتب الأصول وهي رويت بروايات مختلفة ليست رواية واحدة وسميت مسائلها الواردة فيها الواردة في كتب غير ظاهر رواية عكس ظاهر رواية غير ظاهر رواية سمى جرجانيات نسبة إلى جرجان اسم بلد معروفة وقد جمعها الإمام محمد في هذا البلد سميت جرجانيات وقد يكون أيضا من تفسير ذلك أنه جمعها الإمام محمد في جرجان ورويت عنه او رواها عنه أحد تلاميذه في تلك الديار في ذلك البلد والرقيات وهي تطلق على المسائلة جمعها الإمام محمد بالرقة اسم بلد في العراق معروفة حين جاءها مع الخليفة هارون رشيد ويمكن أن يكون رواها عنه أيضا بعض العلماء في ذلك المكان في عندكم أيضا من الكيسانيات رواها عنه محمد بن سليمان, سليمان الكيساني الهارونيات هي المسائل التي جمعها محمد لرجل يسمى هارون حتى لا يظن بأنها مسائل جمعة لهارون رشيد الخليفة مع أنه اشتغل قاضيا في زمنه وإنما لا اسم الجامع لها يسمى هارون أو قد يقال بأنها جمعت في زمن هارون يعني لها تفسيران إذا أطلق لفظ الكتاب في المذهب الحنفي فالمراد به مختصر القدوري وقد أطلق لفظ المبسوط على عدد من الكتب الحنفية أو عند الحنفية لكن إذا أطلق فالمراد به مبسوط شمس الأئمة سرخسي يعني أقصد فيه المتون الأربعة إذا أطلقت عند الحنفية فالمراد بها مختصر القدوري ووقاية الرواية المحبوبة تاج الشريعة برهان الشريعة الكبر العناء وكنز الدقائق والمختار للموصلي أو مجمع البحرين مسألة خلافية عندهم المتون الثلاثة تطلق على مختصر القدوري والوقاية والكنز والمتون المعتمد عند المتقدمين هي متون كبار علماء المذهب في الطحاوي والكرخي والجساص والخصاف والحاكم إلى آخره و إلى هذه مؤتمر ما هو معتمد يعني الفائدة من معرفة هذه الإطلاقات و هذا نعرف إниه ما هو المعتمد في المذهب من مثل هذه المتون في عندكم متون معتمدة عند المتقدمين و متون معتمدة عند المتاخرين ولا بد أن نقف على مثل هذه المسألة المتون المعتمدة عند المتاخرين تذكرها ابن عبدين وهي البداية والكتاب للقدور والمختار للموصل والنقاية والوقاية والكنز للنسفي والملتقى للحلبي وهي مختصرات اعتنى بها مؤلفها بنقل المذهب وتمحيصه والتدقيق فيه ففي إطلاقات عند المتقدمين وفي إطلاقات عند المتأخرين في عندك لفظ المحيط والواقع تحت هذا العنوان يوجد عدد من الكتب تحمل عنوان المحيط لكن إذا أطلق أريد به المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري وقيل يطلق غالبا على نسخة الكبرى من محيط رضي الدين السرخسي ويفرق بين المحيطين فيقال الأول محيط البرهاني ولثاني محيط السرخسي يعني قد يضاف فإذا أضيف حل الإشكال أما إذا أطلق فالمراد به السرخسي مسائل النوادر مسائل النوادر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في كتب في الكتب المذكورة يعني ليس في كتب ظاهر الرواية ولا في كتب غير ظاهر الرواية القيسانية والجرجانية والرقيات الآخرين إنما رويت بروايات مثل رواية ابن سماعة والمعلب المنصور وغير ما في مسائل معينة والمراد بالفتاوى والواقعات يشاربها إلى المسائل المروية عن مشايخ المذهب استنبطها المجتهدون المتأخرون من علماء المذهب فتاوى والواقعات يعني مسائل مروية استنبطها المجتهدون اللي بسموها يعني مقتضى المذهب وفق ما قال لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وقد يخالفون أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم وأول كتاب جمع فيه فتاواهم كتاب النوازل لأب الليث السمرقندي ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل المختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان والخلاصة إلى آخره بعض الفتاوى تسمى فتاوى وواقعات وهي التي خرجها علماء المذهب المتأخرين طبعا هناك مصطلحات حرفية وهي أقل سهرة وهي مصطلحات خاصة بالمصنفين مصنفين كتب ما في داعي أن ندخل يعني في مثل هذه المسائل لا داعي اللي المصطلحات التي شابهة للتصحيحات والترجيحات وبعض الآراء أو بعض الأحوال الآراء والأحكام طبعا هي نتيجة لثمرات الأقوال في المذهب الحنفي تعددت الروايات عن عن المذهب يعني عادة الإمام أبو حنيفة تتعدد الرواية عنه كما تتعدد الرواية عن أصحابه وقد يكون هناك اختلافات بين هذه الروايات كما اختلف المشايخ من بعد الأئمة أيضا تعددت أقوالهم ولذلك أسباب أسبابه هو لا نريد أن نخوض في الأسباب لأنها ليست موضوعنا وقد وضع علماء المذهب قواعد لبيان الراجح من الأقوال المختلفة وليس هنا موقحة كذلك لنسيأتي في الطبقات هذا وقد بنى على ذلك أو بنى على ذلك وضع مصطلحات وعلامات تدل على القول الراجح هذا هو موضع يعني حديثنا في هذه المسألة فالألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح المعتمد به في المذهب الحنفي عديدة يعني إذا مر عليك ألفاظ هذه الألفاظ التي تدل على المعتمد في المذهب الحنفي الصحيح من أقوان الإمة أذكرها إذا قالوا عليه الفتوى ونم drawers قلقasz ف служبة الحنفي إذا قالوا به يفتى المخصود به أيضا صحيح المعتمد أو يقال عليه الاعتماد هكذا يأتي اللفظ أيضا هذا أيضا من الصحيح المعتمد عليه عمل اليوم أيضا هذا ما يذهبون إليه وهو الصحيح أيضا من الألفاظ المقصودين المعتمد وهو الأصح فنرجو أن ننتبه في عندنا المعتمد به يفتع عليه الفتوى عليه مدار عليه عمل زماننا إلى آخره المقصود فيه المعتمد في نظر علماء المذهب وقد يرد الصحيح والأصح إلى آخره وقد يرد أيضا لفظ هو المختار في زماننا فتوى مشايخنا هو الأشياء هو الأوجة انتبه للتعبيرات هذه تشير إلى أنه المعتمد في البذهب في الزمن الذي يقال فيه به جرى العرف والمتعارف به أخذ علماؤنا به أخذ علماؤنا الأولى كذا فإذا ورد هذا القول أو قول الحنفية موصوف بواحدة موصوفا بواحد من هذه الأوصاف فإنه يعتمد يعني أنت تألف تستطيع أن تقول مذهب الحنفية كذا إذا ورد موصوفا بهذه الأوصاف لكن قد يرد قولان كل منهم موصوف بعلامة من هذه العلامات هذا ورد في الكتب الحنفية يعني قد تجد الصحيح والصحيح في رو... في قولين متباينين ليس متفقين على واقع واحدة طيب فكيف يكون الترجيح وأيهما يعتمد في هذه الحالة يعني أنت كباهة تعتمد ماذا هذا او هذا كلهما يقال الصحيح في. إن العبرة أن يكون التعارض بين إمامين معتبرين يبدأك تنظر للتعارض بين مين ومين إذا كان من أئمة المذهب المعتبرين فعندما تصير إلى الموازنة بين الترجيحين أو التصحيحين تشوف أنت أقدامهم قد ترجح رأي الإمام قد ترجح رأيها آآ آآ يعني لإمة الكبار في المذهب إذا كان التعارض بين إمامين معتبرين من إمة الترجيح أو من دولهما وإن كانت عملي الترجيح بين الأقمال المنقولة عن إمة المذهب والمشيخ الكبار والواقع هذه مهمة بالمناسبة مهمة علماء الترجيح وللترجيح أصوله في هذه القضية لكن إن بجن ننتبه أنه حيانا قد يرد الصحيح وبيه يفتى قد نرد على قولين متباينين أو متعارضين في هذه الحالة في عند قواعد للترجيح في هذه المسألة بين أقوال المذهب فإن عملية موازنة بين الأقوال الراجحة والمرجوحة هي مهمة الطبقة التي تلي كبار المذهب وهم أصحاب المتون أصحاب المتون التي ذكرت لكم أصحاب المتون وإذا اختلف أصحاب المتون ينظر أو ينظر من بعده في أقوالهم ويرجح بينها طيب انا سأرد شكراً ومن المصطلحات التي يشار بها عفواً إذن ينظر من بعدهم في أقوالهم ويرجح بينها وقد بيّن علماء المذهب أن هذه الألفاظ بعضها آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأسن وغيرهما ولفظ به يفتى آكد من لفظ الفتوى عليه والأصح يعني في عندك بعض المعايير وضعها علماء المذهب في هذه المسألة ومن المصطلحات التي يشار بها إلى بعض أحوال الآراء لفظ عنده طبعا إذا ورد مطلق إحنا قلنا هناك قد يشار به إلى إمام المذهب لكن إذا ذكر اسم أبي أبو يوسف أو أحد من العلماء المذاب فقيل عنده فالضمير يرجع إلى المذكور عادة معروف مثلا مثال قول صاحب الهداية الجنب إذا غمس في البئر لطلب الدلو فعند أبي يوسف الرجل بحاله والماء بحاله وعند محمد كلاهما طاهران وهو أدق الروايات عنه فلفظ عنده عفوا يدل على مذهب كل واحد منهم يعني المذكورين على اعتبار أنهم مذكورين ثم أشار به عنه إلى رواية أخرى أيضا وعنه, إذا قال وعنه عنده يشار إلى المذكور وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أبي يوسف غير هذه الرواية ولفظ قالوا إذا لم يكن للمرجع ضمير ذكر في اللفظ يستعمل فيه آآ آآ فيما فيه اختلاف مشايخ المذهب قد يشار به لا ضعف القول انتبه شوي يمكن قيل عادة نحن قل ايش تمرض عند الرحنة فيه وردت قالوا استخدمت للدلالة على التمريض ايضا نعم على التضعيف قالوا اذا لم يكن للمرجع ضمير ذكر في اللفظ يعني في الكلام عفوا استعمل فيما فيه اختلاف مشايخ المذهب قد يشار به ايضا الى ضعف القول او عدم رجحانه ايضا اذا عرف ذلك من عادة المؤلف المؤلف لذلك آآ آآ هذا عند صاحب الهداية المرقيناني وحيانا عند الحلبي في ملتقى الابحر فاذا صدره بقالوا فهو مرجوح عنده والمراد بلفظي قيل ويقال ونحوهما المشهور ان قيل ويقال من صيغ, من صيغ التمريض كقاعدة يشار بها إلى ضعف القول،, ضعف القول أو القائل لكن هذا إذا علم من عادة المؤلف أنه يشار بذلك إلى الضعف يعني خلينا لخص لكم العبارة يعني قالوا أحيانا تشير إلى المذكورين في الكتاب. لكن إذا أطلقت صدر به الكلام قالوا فهي دلالة على أنه رأي مرجوح وليس رأيا راجحا قيل ويقال للدلالة على التمريض بالاطلاق لكنه قد ايضا من خلال عادة المؤلف قد تجد بعض المؤلفين يستخدم هذه الصيغة للدلالة على الرأي الراجح في القضية ليست منضبطة الحقيقة عندهم في هذه المثلة ليست منضبطة بشكل عام ولذلك بدك تعرف انت عادة المؤلف الذي تقرأ له ان كان صاحب الهداية او صاحب الكنزة او غيو في هذا ال على سبيل المثال قالوا والمراد بلفظه يقيل ويقال ونحوهما المشهور النقيل ويقال نصيغ التمريض هذا المشهور يشار بها إلى ضعف القول أو القائل لكن هذا إذا علم من عادة المؤلف أنه يشير بذلك إلى الضعف أو عدم الرجحان كالحلبي في ملتقى الأبحر مارجناني في الهداية وإلا فالأولى عدم الجزم حتى تتبين لا تجزم بأنه قول ضعيف لأنه يحتمل أن يكون دالا عن قوة لأنه قد يشير به إلى غير التضعيف فقول الكاساني رحمه الله في من خرج من الصلاة شوف تعبيره وقد ترك سجدة صلبية ساهيا ترك سجدة رئيسية إذا كان في الصهراء الكلام للكاساني فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف عاد إلى قضاء ما عليه وإلا فلا وإن مشى أمامه قيل إن مشى قدر الصفوف التي خلفه عاد وبنى وإلا قيله وإلا فلا وقيل إذا جاوز موضع سجوده لا يعود وهو الأصح. يبقى هو عبر عن قيل لكن هو أصح بالنسبة لمن؟ لصاحب الكتاب وعبر بقيل وهو الأصح عنده بالنسبة للكاساني مقصودي هناك مصطلحات شار به بعض الأحوال مثل الجواز ومشتقاته وهو لفظ يطلق ويراد به الشل أنه حلال يعني أن الحكم صحيح مع كونه حلالا لأن الصحة لازمة للحل من غير عكس فيقول الحلب في ملتقى الأبحر في باب الصلاة في الكعبة واحد صلى في داخل الكعبة شبق هو صح فيها الفرض والنفل في جوف الكعبة ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز جاز يعني صح صلاته ولو تحلق حولها وهو فيها جاز وإن كان خارجها صلاة من هو أقرب إليها من وإن لم يكن في جانبه وتجوز الصلاة فوقها وتكره إذن يطلق به ويراد به كلمة جاذة الصحة والنفاذ هذا عند الحنفية ولذلك يقال جواز الحكم بشهادة الفاسق عندهم إذا أطلقت نقصتها صحت ونفذت صحت ونفذت ليس فعنا ذلك الحنفي يحبذوش هذا الفاسق لكن إذا شهد الفاسق طبعا وفق شروط عندهم في هذا لا أريد أن أدخل فيه قال ابن نوجين والغالب إرادة الأول في الأفعال والثاني في العقود إرادة الأول اللي هي الصحة والجواز يعني المقصود فيه وقد يطلق ويراد به ما لا يمتنع شرعا فيشمل المباح والمكروه والمندوب والواجب كقول بعض الفقهاء الإسراف في الماء الجاري جائز عندنا بينما الإسراف في أصله حرام طبعا هو في الإسراف المطلق لكن الإسراف في الماء الجاري لما قيده فإبن عبدين لما أطلق لفظة الجائز أراد به المكروه يعني ليشمل الجائز ما كان مباحا وما كان مكروها والمراد بقولهم لا بأس يدل على المباح وما كان إلى آخري فهذا بالنسبة للمباح مثال أول <تصفيق> لا بأس يدل على المباح وما كان وحيانا قد تدل على المستحب وغيره أيضا لا بأس تدل على المباح وحيانا تدل على المستحب عندهم لكنها قد تستعمل أيضا أحيانا في المندوب أرجو أن ننتبه يعني إذا وردت عندكم مثل هذه الألفاظ لا تحملها على معنى واحد حتى تدقق فيها فترى ما هي عادة المؤلف ماذا يريد بها المؤلف غالبا سياق الكلام يدل على مراده من هذه اللفظة نعم لا, لا, لا بأس أعطيك لا بأس يدل على المباح الأصل فيه يدل على المباح والمستحب أيضا وقد تجتمل على المندوب كلمة لا باس ترد هكذا وترد هكذا وترد هكذا نعم مثلا لا بأس بان يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا بهما من الثياب أو لهما وياكلان ما بدا لهما من الطعام ويتطيبان بعطيك مثال ما بدا لهما من الطيب ويدهنان ما بدا لهما من الدهن وليس في ذلك ليس ذلك لمحرم المثال الثاني هذا لا باس لما صدرت هذه العباره طب هذا المقصود فيه مقصود فيه أنه جائز أي مباح وليس فيه ما يمنع قد يصل إلى حد المستحب مثال الثاني عندهم أعطيك مثال قول محمد وإذا طاف الرجل بعد طواف الزيارة طوافا ينوي به التطوع أو طواف الصدر وذلك بعد ما حل فهو طواف الصدر ولا بأس تعبير له ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ما شاء ثم يخرج ولكن الأفضل من ذلك أن يكون طواف حين يخرج المقصود المندوب هنا مقصود مندوب عند الإمام محمد مع أن نستخدم عبارة لا بأس فنرجو أن ننتبه السياق هو اللي بيحدد قال المرغناني مثلا لا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال النفل معطوي أنه من قتل قتيل فله سلبه تنفيل أو يقول له إذا قتلت رؤوس المحاربين أو زعامات المحاربين فلك ألف مثلا هذا تنفيل وهو المراد به التحريض على القتال شبق هو لا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال وبعدين بيعقبها بآخر الكلام له لأن التحريض مندوب إليه فكلمة لا بأس دلت على ماذا على الندم ولم يرد بها مطلق اللباحة أو الاستحباب وإنما راد بها الندم آكد يعني طيب وقد صره علماء المذهب باستحماب التنفل والمراد بقولهم لا ينبغي خلاف الأولى هذه لا ينبغي هذا خلاف الأولى وهو أيضا يطلق على المكروه تنزيها وقد يراد بيه أحيانا حرمة عند الخنفية لذلك ما فيه اصطلاحات عند كل المؤلفين تصلح في كل الحالات وإنما يجب على الدارس والباحث أن يدقق في هذه القضية مثل الكراها قول القدور مثلا ألفاظ التلبية المعروفة في الحج ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات في التلبية لأن الإخلال بها مكروه عند الحنفية استخدم لا ينبغي بمعنى المكروه ومثال أيضا يدلع الحرمة والرجل لا ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرتي وركبته لأن هذه عورة الرجل فنظر الرجل إلى عورة الرجل تعتبره مش مكروه بل حراما لذلك استخدمتنا للدلالة على الحرام فالنظر ولذلك قالوا لا ينبغي استخدم عبارة لا ينبغي تحتاج إذن إلى المسائل إلى دقة والمراد بقولهم ينبغي عند المتاخرين المندوب وعند المتقدمين يستعمل فيما يعم الواجب أيضا يعني عند المتقدمين قالوا ينبغي بيشمل الواجب والمندوب والمباح وإذا قال عند المتأخرين لا ما بيشمل الواجب يخرج منه الواجب يعني الصلاحات متغايرة ومثال النجب قول صاحب الهداية في كتاب الحج وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام لأنه يدعو ويعلم وهذا بيان الأفضلية لأن الأفضلية كلمة ينبغي دلال على الأفضلية لأن عرفات كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال الوجوب السمرقندي بيقول في تحفظ الوقهاة واذا لقي الامام الغزات المجاهدون اذا الغزات قوما من الكفار فان لم تبلغهم الدعوه اصلا ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام اولا من المعلوم في المذهب الحنفي أن الدعوه لمن لم تبلغهم الدعوه, الدعوة يعني دعوه من لم تبلغه من لم يبلغه الاسلام تعتبر واجبه فاستخدم لفظه وينبغي بعيد العباره وإذا لقي الغزاة قوما من الكفار فإن لم تبلغهم الدعوة أصلا ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام أولا ومقصوده يجب عليهم لأن, ذلك أو لأن الدعوة في هذه الحالة تعد واجبة في المذاهب الحنفي بلا خلاف عندهم بل بلا خلاف بين المذاهب جميعا هذه هي أهم المصطلحات التي يحتاج طالب العلم والباحث في المذاهب الحنفي آمل أن أكون غطيتها أو أعطيت يعني لمحة معينة أهم شيء أحبابي في هذه القضية أن نلتفت إلى عادة المؤلفين لأن هذه الصلاحات مؤلفين والاصطلاح نفسه قد يتغير من مؤلف إلى مؤلف قد يكون هناك قدر مشترك بينهم وقد يكون هناك اختلاف في هذه الألفاظ دوري انا كقارئ كطالب علم كباحث كدارث أن أنظر في عادة المؤلف من جانب وأن أنظر السياق وما يدل عليه سياق الكلام إضافة إلى معرفتي بالمصطلحات المشهورة عند الإطلاق أو إلى آخره هذا ما ينبغي أن نلتفت إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونا أحسن هناك سؤال ورد عندي هل دون المذهب الحنفي بيد الإمام كما فعل الإمام مالك الجواب لم يدون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه بيده وإنما دونه تلاميذه بإملائه أرجو أن ننتبه وهذا سيأتي غدا أيضا سأتحدث فيه بإملائه ثم يقول للإمام بعد أن يعرض المسألة على تلاميذته وبعد ذلك يضع هو الاحتمالات فيها هذا يسموه الاحتمالات يمكن جماعة الأصول يعرف الصبر والتقسيم الاحتمالات العقلية في المسألة والاحتمالات الشرعية وبعدين يطرح أول احتمال من يقف معه وبعد ذلك ناقش ثم يقيم الدليل إذا وافق وحد الناس على بطلانه ثم يضع الاحتمال الثاني وهكذا أتى يستقر الرأي على مسألة ما يتفقون فيها ثم يقول له ضحى يا أبا يوسف في المكان الفناني أو الباب الفناني ثم كان يدون أبو يوسف وكان يدون كل تلاميذ كان يدون لكن أكثرهم مدونة المذهب الحنفي والإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم لكنه لم يدون مذهبه بيده كما فعل الإمام مالك وهو أيضا دونت, أرجو أن ننتبه دونت أقوال الإمام في زمنه أمليت منه وتليت عليه سماعا فأقرها فهي إملاءات وسماعات أيضا يعني هم سمعوها فدونوها ثم قلت على الإمام فهو لا يختلف عما كتب بيده ونقلت عنه بالتواتر بعد ذلك اسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد فبارك الله بكم نلقاكم على خير ان شاء الله تعالى الله يزين وياكم ان شاء الله على كل حال يبدون اوراق يعني هذه الحلقه ستوزع عليكم مطبوعه وستوزع عليكم ان شاء الله تعالى سنستفي نعم آه ذكرت انا يمكن أن تجيت متأخر آه أنا ذكرت نعم فيه دراستين الحقيقة جديدة هناك دراستان جديدتان إحدهما المدخل إلى مذهب الإمام أبي حليفة النعمان لأحمد سعيد حوى طبع حديثا وهي رسالة ماجستير أيضا ورسالة أخرى لمحمد النقيب بدر الدين النقيب أو نصير الدين أحمد عفوا نصير الدين النقيب وهي أيضا دراسة ماجستير طبع الكتاب 2001 وهي مجلدين جامع الحقيقة فيها عن مذهب الإمام أبي حنيفة ترجمة يعني كل الذي ندرس من حلقات مجموعة في هذا الكتاب طبعا المذهب الحنفي يمكنك أن تقرأ عنه في كتب التراجم كتب التاريخية سواء كان التراجم اختصت بترجمة الإمام نفسه أو بترجمة الأئمة أئمة المذهب جميعا يعني بعض الكتب قد تأخذ جانب الش... يعني تترف جانب المصالحات وتعول على يعني المدارس الفقهية وتطور المذهب والآخرين فهتان من أجمع الدراسات الحقيقة العلمية المعاصرة وهما دراستان نوقشتا في مؤسسات علمية يعني فقرتا بتعبير آخر فيما فايدة كبيرة إن شاء الله تعالى نعم مش عارفه الله فيه أي دار لكن هو مطبوع ما أدري مؤسسة الرسالة أو أظن هيك نسيت يعني ممكن أجيب لكية كلاهما يعني ممكن آتي به كتاب أحمد هو هوطه بحديثا أيضا ليس بعيد لكن نوقش في مرحلة مبكرة في بداية التسعينات وكتاب النقيب في نهاية التسعينات يعني بينهما عشر سنوات كتاب النقيب أجمع واوفى واستوعب أكثر وكان لكل طعمه ومذاقه يعني على كل حال مناهج المؤلفين يعني تختلف <تصفيق> نعم النقيب المذهب الحنفي المذهب عند الحنفية المذهب عند الحنفيه انا اعطيته اسم الكتاب بعنوان المذهب الحنفي آسف وليس المذهب عند الحنفي المذهب الحنفي هناك مقالات كتبت عن المذهب الحنفي مقالات منتشرة ممكن إذا شئتم أضع لكم قائمة بهذه المقالات ان شاء الله تعالى مقالات صغيرة في عبد الوهاب أبو عبد الوهاب أبو معروف معه آخرون أيضا كتبوا مقالة في المذاهب والإصلاحات الفقهية في بعض الناس تخصصوا في الإصلاحات في مجلة الحكمة نشر عن مصطلحات المذاهب الأربعة مقاله أيضا في مجلة الحكمه نسيت الاسم العدد برضو. معلش فشلون ما كنت كان ينبغي ان تنبه واتيكم بالمراجع في هذا طلعت عليه واستفدت منه مصطلحات المذاهب طلعت عليها نعم طلعت عليه في مجلة الشريعة في الكويت نعم طلعت عليه ايضا وهي الحقيقه مصطلحات جيدة بس هو عمم فيها في مصالحات معينة يعني أخذ, أخذ جانبا من المصالحات ولم يعمم فيها كل المصالحات بارك الله بكم تهى وقتنا ولا؟ إن كان عندكم أيضا بعض الأشياء أرجو أن ننتبه احنا في البحث الفطني دائما منهج البحث مهم جدا في الدراسات